Book two. 46 46, 46. Na diskotéce Fi Více disko. Více salé al disko. Je to místo volné? Hel, házal هل هذا المكان غير محجوز؟ في سكوان بريسدنوت؟ هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ هل تسمح لي أن أجلس بجاورك؟ برسيم بكل سرور. بكل سرور. كيف وجدت الموسيقى؟ je moc hlasitá. musíka. je moc Ale ta skupina hraje docela dobře. Ale ta skupina ta Lekin هل تأتي مرارا إلى هنا؟ هل تأتي مرارا إلى هنا لا سمت ب لا هذه هي المرة الأولى لا هذه هي المرة الأولى ننجسم يشتب لم أكن هنا من قبل أبدا لم أكن هنا من قبل أبدا؟ تنشيطة. هل تريد أن ترقص؟ هل تريد أن ترقص؟ مجنى بوزجي. ممكن لاحقا ممكن لاحقا. لا أستطيع أن أرقص جيدا لا أستطيع أن أرقص <تصفيق> هذا سهل جدا. هذا سهل جدا. أكاجو <تصفيق> فامتو. أنا أريك. أنا أش لا. في المرة القادمة. لا. الأفضل في مرة أخرى. Čekáte na někoho? Hel, čekáš někoho? Ano, na svého přítele. Ano, na svého přítele. Ano, čekám na svého přítele. Ano, Tamhle na svého přítele. Ano, je na svého přítele. Ano,